Our a للنبي العظيم <تصفيق> الذي هم فيه مختلفون <تصفيق> كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعل عانونكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار مع شعش وبنينا فوقكم سبعا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 تأثون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسهرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذلقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوه وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فاذوقوا فلم نزيدكم إلا عذاب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 ويأخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا والنزل غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراء يوم تغجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا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 الله الآية الكبرى فكذب وعصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء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 وعبور رزت جهيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا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 يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها